يا بقية غالب من بدورها يا بقية الله يا ابن الحسن يا بقية غالب من بدورها يمتلف لك المناية دورها ابحثنا عن طلعتك وافنينا المهج وغصنا بالأفكار واخذتنا اللجج ابحثنا عن طلعتك وافنينا المهج غصنا بالأفكار وأخذتنا اللجج عرفنا بس الصبر مفتاح الفرج شمس هجرك ما عرف نظهورها اختفت مدة غابتك يا ابن الرسول وحارت الأفكار ورباب العقول بعد ما تدر اشتصر ريح واشتقول تحيرت بسنينها وبشهورها يا سنة يا شهر يا يوم الظلام ينقشع ديجورة عن وجه الإسلام يا سنة يا شهر يا يوم الظلام بنقشع ديجورة عن وجه الإسلام ويمتى شمسك على ميط اللثام أو عن وجه السنن ديجورها يا سنة يا شهر يا يوم الظلام ينقشع ديجورة عن وجه الإسلام يمت شمسك للملت ميط اللي عن وجه السنن ديجور هسر مغيبك عجزي لياخذ الفال وصفن أهل النجم والتضرب الرمال لا يجي بخاطر ولا يمر بخيال شفر ما واحد كشف مستورها لا نبي مرسل ولا عالم قدر يحص مدة غيبتك عن البشر شن قرن مدتها؟ شن وشهر؟ حكمة والبقر يعرف مضمورة ما عرفنا المدة بحساب وعدد ما عرفنا المدة بحساب وعدد لشن رب الكون وعدنا بوعد الأرض لمن تمتلي بجور ونكد هناك يطلع للطلايع نورها الأرض لمن تمتلي بجور ونكد هناك يظهر للطلايع نورها يبدل الجور وظلم قسط وعدل ويقطع بنود الشرك فرع وأصل يبدل الجور وظلم قسط وعدل ويقطع بنود الشرك فرع وأصل ومن بحر غيها الشرع ينجى مثل ما نجى ذنون من بحورها بكل زمان تواجدت وبكل عصر زمرة بين المجتمع تزرع جذر تبذر الأحقاد والغش والغدر وهالفساد انتشر من بذورها وهالفساد انتشر من بذورها مجتمع معلول ما بكل رجع من المرض والكسر واحد ما نجه مجتمع معلول ما بكل رجع من المرض والكسر واحد ما نجه الطير من ينذعر بلعش التجه اشلون لا بلعش تحق تصبورها هالشكل صرنا يا بن خير العمل بين خوف وعنى وتفجير وتكفير وجهل هالشكل صرنا يا بن خير العمل بين خوف وعنى وتكفير وجهل أمة المختار صحبي هالمثل ميتة وتنتظر نفخة صورها ميتة وتنتظر نفخة صورها بهالوصف هالأمة صارت تنوصف والرجال من النساء ما تنعرف انتهازية وتساير كل ظرف وعالخيانة وعالعمالة وعالرديلة جمهرة جمهورها انتهازية وتساير كل ظرف وعلى العمالة جمهورة جمهورها يدعون إسلام لكن بس إسم من تغيب الروح شي فيد الجسم يدعون إسلام لكن بس إسم ومن تغيب الروح شي فيد الجسم من سور الأحكام حفظة بس رسم وكفرة بآياتها ودستورها إن شان يلمحجوب برضبطه شمر عندنا بالالاف مثله بهالعصر انشان يا المحجوب برض الطف شمر عندنا بالالاف مثله بهالعصر هالاسم يهزمني لما ينذكر اذكر الصفوه اللي حزن حورها بيالسان اوصف يا بن فارس مضر انا بيالسان اوصف يا ابن فارس مضر بساحه الطف طاحت اركان الفخر اطاحت ال70 وال بيوم 10 من شهر عاشورها يا بقيه غالب من بدورها ينتلف لا كل منايا الدورها يا بقيه غالب من بدورها ينتلف لا كل منايا الدورها ايامن البار منحت كالمنزله وهالحظوه يا من البارم نحك هالمنزل والحظ وكان uma ابنة وكانneur من للقلب من البارم نحك هالمنزل والحظ هالمنزل والحظ جامدوبا والاتزل من للقلب والحظ ليلي ونهاري اراقب طلعتك والحظ لا ليلي ليلي ولا نهاري صفاء لنهار ولن جدك اهي حالي انهار ناديتك بصوت ودموعي تصب نهار راد لها حظ طلعتك واحنا القذاك الحظ راد لها حظ طلعتك وانا القذاك الحظ صلوا على محمد